بسم الله الرحمن الرحیم الیف لام را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 وَنُورًا وَقَدَّرَهُم منازل لِتَعْلَمُوا مَوَادَّ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ فَاصْرِفْ عَنْ آيَاتِنَا قَوْمًا يَعْلَمُونَ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 ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم من بينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتنا عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن, بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن له من تلقاء نفسي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 لصين له الدين، لأن أنجتنا من هذه لنكونا من الشاكرين. فَإِنَّمَا أَنزَلَهُ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُمْ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إلينا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ إن أنزلناه مِنَ السَّمَاءِ السماء بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَخْرَجَ مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ و ظن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 سيقولون الله فقل أفلا تتكون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا ضلال فأن تصرفون فذلك حق كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدو الخلق ثم يعيده قل الله يبدو الخلق ثم يعيده فأن تفرون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي إلى أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَهَقَّ وَمَن يُهْدَى أَمَّنْ يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَى فَمَا لَهُمْ كَيْفَ يَفْهَمُونَ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ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 يعلمون هو يحيي ويميت وإله ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم وعزة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدوء ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبهذاك فليفرحوا هو خير مما يجمعون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 وما تكونوا في شأنه وما تثنو منهم من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كن عليكم شهودا إذ تفزن فيه إذ تفزن فيه وما يعزبوا عن ربكم من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إنه لأ الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم الشرف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 Ya dikana لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ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 وَتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كُبْرٌ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غَمَّةً ثُمَّ قُضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الله وأمرت أن أكون من المسلمين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 وَمَلَئِيهِ بِآيَاتِنَا بِآيَاتِنَا فَأَصْلَكْ بَرُو وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّهَا ذَلِكَ سِحْرٌ مُبِينٌ قال موسى تقولون للحق لما جاءكم سحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آبائنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين وقال فرعون تني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوما أنتم القول فلما ألقو قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ونوكرها المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعالم في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم من الله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا, الصلاة. قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليظل عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم واشد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الآليم. قال قد أجيب الدعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاء وزن ببني إسرائيل البحر فأتبعهم في العون وجنوده بغيون وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال من توأنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين